توفني مسلما وانحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليه ولك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون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 آيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ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 أفلم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم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 وسخر الشمس والغمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون